أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامد. تنزيل الكتاب من. <تصفيق> إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ وَفِي خَلْقِكُمْ وما يبث من داب من داب ve ihtilaflı ve في الرلق فاحيها به الأرض بعد موتها بعد موتها وتصري في الرياض آيات الله ميعقلون <تصفيق> تلك آيات الله نكلون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فبأي حديث Bağla Allahı ve ayetini Ve Ya smao ya tut kellem isma ve ben وَإِذَا عَلِمَ مِنَّ آيَاتِنَا شَيْئًا ve o şey ولا ماتخذوا ما وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ الله الذي سخر لكور البحر Rahli tejri alfurkifi, fi bi amri ve li سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون <تصفيق> قل Men amil ve onu والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات من الطيبات وفضلنا وَآتَيْنَاكُمْ بَيْنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا من بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ بينهم يوم القيامة فيما فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أخوها İnnahum leyun kul minallahi şey'a ve Uh oh لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترى sayyatin naj'aluhum kellezina So what? Uh... Aferayt taman Allahu ala ilmi ve xidmata فَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةٍ فَمَنْ مِنْ بَعَدِ الْمَنْ فلا وقالوا ما هي وَقَالُوا مَا هي إلا وَلَا هُمْ بِذَلِكَ من علم إنهم إلا وَإِذْ أَتَوْا إِلَىٰ مُوسَىٰ قَالُوا إِنَّا رَأَيْنَا قالوا توب إلينا قالوا وللله يحيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم <تصفيق> إلى يوم القيامة ve, lakın, n وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُلْ tırakullümmet din El-yawma tujzauna ma in فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلْهُمْ رَبُّهُمْ فَيُدْخِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم Fastek berutum Fastek berutum wa kulum khamm mujrimin wa babullah yah qus sa'atu la raybe fiha la raybe fiha qultum man ra inna dunnu il وَبَدَلَهُمْ سَيْئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ لِيَوْمَنَا سَكُمْ كَمَا نَسِيتُم لِقَاءَ يَوْمِكُ I am. وَهُوَ الْكَبِيرُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ لقد انتهيت من قراءة الجزء الخامس السادس والعشرين وسأبدأ إن شاء الله بالسابع والعشرين اللهم بحق هذا ما قرناه ونور ما تلوناه مهديا إلى روح نبينا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسل بينهما من الأنبياء والمرسلين وإلى روح أماتنا وأمات المسلمين أجمعين وخاصة إلى روح والدي ووالدتي ووالد ولديهما الله مجعلها في قبورهم لجوعهم غزاء ولضمائهم ماء ولوحدتهم مؤنسة ولظلمتهم نورا اللهم ارحمهم برحمه منك وأنت أرحم الراحمين واغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ey insanlar! Sizlere Rabbinizden bir haber getirdim.